بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخوائي بخشن مهربان ألف لام ميم بألف لام ميم دخوين ريتوا غولبت الروم روم شكين رانو جير كوتن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 العزيز الرحيم لنزيكترين خاتيا لمكة يا لولاة فارسه والروم دو كان دوايت يكش كانيا لداها تودا سردك ون بسر فارس كان دا لما ويت صالق دا لنيوان سيتانو صال همو كارو بارتن هابد صخايا سركوتنو سر لدواجه سركوتن ولو روج دا كان ایمان درندل خوش دبن بسر خستنی خوا بو رو مکان خوا هر کس بیو یسری دخات و هر او ظالیمهربانا وعد الله لا یخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا یعلمون او بلین خوا یک رو مکان سربخات خوایش پی ثوانی بلین خوینا کاد بلام زور به خلق نازانن. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تنهر وآلتي أمجاني دنيا دزانن. بلام به آجان لرجدوي. أو لم يتفكروا في أنفسهم. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إِلَّا بالحق وأجر مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آية أوان لدروني إخوان دابير ينكردوا تو كإخوة أسمان كانوا زبيو أويل نيوانيان مَغَر بَرَاستي أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوه وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ آيَ أوان بسرد زويدا نغراون بو اويببين سرنجامي او جلاني كافر بون لكيش امان تشون بوا كزور تربه هيستر بون لامان أوداني أنكر زيات اللمن وفي غنبراني أنبوهات بمعذزرونا كانوا ونبوي أخوا استملي يبردون بلام خوي استميان لخويان كرد. ثم كان عاقبة الذين أساؤوا الصوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پاشان цаرنوسی اوانی کتاوانو خرافه انکرد سختترین سزا یک دو زخا لبداوی باوری ان نهینا با تکان اخواو همیشه غلطی پيداکرد الله یبدأ الخلق ثم يعيده ثم الیه ترجعون خو درسکردنی آدمی دس مردن درستی أو وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَأَوْ رَجَيْ قِيَامَتْ هَلْدَسِي تَاوَانْبَارَانْ غَنْبَارُنَا أُمِيدَّبًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ بِيَقُمَانْ لَا پَرِسْتِرَاوَكَانِيَاً دَا تِك وأوان بيبع وردا ببدرستا وكنيا ككربونيا به وبشيخوا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون أو الرجاء قيامه هل دست خلق لو رجدا زيادة بنو لي يكتر فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضتي يحبرون ان الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا هنا وكردا الْآخِرَةِ كانيان فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ دالخوج دكرين دا وام الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره في العذاب محضرون بلام اواني دكرين. فسبحان الله حين تُمسون وحين تُصبحون عندما يتبقى بخواه بلين كاته اوارتان لديت و كاته بيانيانتان لديت و له الحمد في السماوات والأرض و عشيا وحين تظهرون و سفاس هر بخواه لآسمانك نوزويدا وفاتشيو بيغردي خوابلين لاشودا وكاتي ني وروتان ليديت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الاض بعد موتها وكذلك تخرجون خازين دو لمردو دردينيو مردو لزندو دردينيو وزوي زندو دكاتو لا باش مردونو وهر بوزهره اي ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا انت بشر تنتشرون لنشان كان اخويا كاي ويل خاغ وَآدَمٍ بَلَّغُونَ تَوَلَّ زَبِيدَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَلِنِشَانِكَ أَوْ خَوَائِهِ Keboy durus kurduunlara gazi khatan hawsaranek bo ay aramb grinlela yanda wa khoshawistiu bezay khistotaniwantan wa rastilawada nishananek haya bo kasane kabir de kanawa wa min ayatihi khalqussamawati wal ard wa ihtilafu alsinatikum walwanikum in fi ولا نشانكاني دصلاتي أو دروس كردني أسمان كانوا زويو ذي أوازيزمان تانو رنگ كان تان براس تيل ودا كباس كلا بل جيزورهب وزنايان ومن آياته منامكو بالليل والنهار وبتغاوكم من فضله إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون ولنشان كاني اوا خوتنتان بشو روزداو هاوزدانتان لاروجدا بو بهرور گرتن لبخش شي روزي خو براستي لودا بلگاو نشاني زور هي بو کومله بيستان ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لا آيات لقوم يعقلون. لنشان كان أوى كهور بروس كثر نشان داد بو ترسان أمد ترسان لهور بروس كاو أمد يباران بارين ولا آسمان داباران داباريني كزوي دواي مردني بهي أوبارانة ودبوجاني توا براستيل ودا كباسكرا نشانه أواني جيري ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ولنشان كان أوا كأسمان زبيب فرمان أو استاون عشان كاتي لروج دوايدا لا زويه بانك يكسر إيه ولا جورا كان تان دروا. وله ما في السماوات والأرض كل له قانط. اويل أسماء ن كانوا زويدايا تنهاهي خوايا هموي ان هربوا كتن. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ خازاتك ذاتك بديهناني دس بي کردوا لباشان دواي مردني دوبارة دروستي دكاتوا ام دروست کرنا ويدوام لايخوا آسان ترو هر بو او صفتي هر بلند كانوا زويدا وهر هر او ظالي كار ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأتم فيه سواء أم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصن الآيات لقوم يعطون خان لخدي خو تان دابوده ئا لە بەندەکانتانداها و بەشانێک هەیە بۆ ئێوە لەو ڕۆزی و سامانەی بە ئێوە مادابوو، بە جۆرێ ئێوە و ئەو بەندانەتتیایدا یەکسان بن و ترسن حیسابیان بۆ بکەن، وەکو ترسان لە کەسانی وەک خۆتان، ئا بە و جۆرە نیشانەکان ڕوون دەکەینەوە بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَا زِيَانْ لِبَيْنَا بَلْكُوْ أَوَانَي سْتَمْيَانْ كَرْشوَنْ آرَزُوِ خَوَيَانْ كَوْتَنْ بِيشَ آرَزَايُ كسبكات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 چونی ائینی دهنراوی خواب کوا ک خلکیده سر درس کردوا ده هندراوی خوا هید زور گورانی بونیه باس کرا هر اوا ائینی ریکو راستا بلام زور بی نازانن مونی بین الیه واتقوه واقیم الصلاه ولا تکونو من المشرکین شوین بتوبكاران ابو لاي خاب غريناو لو بترسنو بتاچينو يجاكانتان بكانو لها وبشر ودران مبن من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون لو نيك اين كان بشبش كردو بون بتن بشوا هر وَإِذَا مَسَّنَ النَّاسَ ضُرُدٌ دَعُو رَبَّهُمْ نِبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُمْ مِنْهُ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ وَهَرْكَاتِ جِرَانِ يُبِيرَانِ بِكَوْءٍ لَخَلْتِهَا وَجْدَانِ الرَّبُّ وَهَذَا هاوار بۆ پەروەردگاریان دەبەن و بۆ لای ئەو دەگەڕێنەوە پاشان کاتێ لەلایەن خۆیەوە، ڕەحمە و ژیانی خۆشیان پێبدات، کووت و پڕدەستەیەک لەوان هاوبەش بۆ پەروەردگاران دادنێن لە فبیما ئەتەیناهمم فتەمە دا بەەسە و فدە لەمون بادا نەنێن بەو بن ان جعل عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون <تصفيق> ابلقيك اوي أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وكاتي رحمة تاكيك بخلق بدين فيد الخوش دبن وأقر زياني كانتوش ببيت بهوي كردوي خرابياناوة كتوبة بيه لبزي لبزيخوا أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آي اوانا نينزاني وكبراستي خوا روزي فراوانيان كم دكات بوهر کس كبيةوه لودا باسكرا تندين بلغه بو اواني باور دينن فآاتد القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذالك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون كواتخزم ما في خوي پيبدا هر وها هجار وربواران او بو کساني رزامندي خوايان دوية تاكترو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 أولا إخواهيت زيادنا كاد بعداشتيني وهارزكات خيري كداوتانو مبس تان تنهار زامن دي خوابوا آآوانا بعداشتين دو تندان دكنوا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء Subhanahu wa ta'ala amma yushirikoon Khoazateka eywey badihenawa la pashan rozi دواتر Do atırda tan mirene la pashan zindu tan da katawa Aya hiç yeg low haubashane bo khoatan da ana Haya Pati ve berzi boxal ve iwan deyken ha obesi. الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس بعض الذي يعملون علهم يرجعون. Bala şeyvanı der. Lo işkani ve deryada der koutwa. Bahoy aukra panı, halçiyı krduyana. Bo auy tala ihan deyalo ukra panı krduyana peyam btajı. بو اوي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين أي محمد صلى الله عليه وسلم بلئ بزاويدا بغرين إنزا سرنز بدا سرنزامي أواني لپش ايو وابون تون بو كزور بان هاو بجدانر بوخوا فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون كواتروا يخذبك لآيين ريكو راس لبيش أو الروجة بيت للا ينخوا وكجيران ويبونيا لو روجدا خلشي ابن ابنه ليكتر من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون هركس بيباور بو بي أو الطولي بيباور يكيل سرى هركس يشكرد ويتاتي كرد بي Ave Şüan bu aşığan la bahjda, ahmada dekan. Lya jizi yaldıne amanu ve amilü salihat min fadli. İnnehu la yuhbül kaferin. Bu a ve kesane kabavar yana ve kırdu ve ومن آياته بَاوَرَانِ خُشْنَاوِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُبْسِلَ الزِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولا نشان كان اخويا كتمبايتي مجد درب بارين باران دنيري بو اوي هند لباراني بزاي خوي تمبي بتجه وبو اوي كشتيا كان بفرمان خوا بو با برونو بقارين وبو اوي بدوي روزي خوا د بقارين ها شكرانب جيري خابن ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤو بالبينات فجاؤو بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين سند بخوا براستی پیش تو ای محمد الله علیه و وسلم نردو ما نه پیغمبران یک بولای گلکانیان و بلگرون کانیان بو هنان بلان باور یا نه هینا تاوانیان کرد وَيَأْرَمُ تِدَانِبَا وَرْدَارًا مَا فِيكَ لَسَرْمَانَ اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون خواهاتك أو بيانه دنيريد بو أوي هورکان بزولينن انزا أو هورة خواهاتون بيوي بلاوي دكاتو بآسمان دا و أو هورة دكاتا پارچه يكو كوين دكاتو لسر يكتر انزا دبيني قطر قطر باران هورك اننجاکاتێ خوا ئەو بارانە ببارێنێ بۆ وڵات و زەوی هە کام لەبندەکانی کەبیەوێ کوتو و پڕدڵخۆش و شادومان دەبن بەو بارانە ومی قونی ئەەزەل چی ونا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير عند سير آسواري پيدابوان بباران خوابكا وكشتو قالو ودرخت Son zayız indi o dakika o duay merdunu ve şebponi, barası her ağıvxa iz indi o kalıvay merduanişa, ve her aviş bede salatı baser hemuşti akda. Ve lan arsall nariha, ferauhumus farla, zallu min baghiyakfuron. Sven baxwa akerbaat, tündi zerr mad binerin, da auhud yakuştu kalıka endebinin لباش أو زيان هذنا شكريدكَنْ لا تسمع الموتَ ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللَّو مدبرين سُنَكَ براسِيَتُ أي محمد صلى الله عليه وسلم ناتواني بمردوان وتكافران ببستيني وناتواني بانجوازد بكران وتكافران ببستيني هاترو والدجيار ليد بفشتيكردنوا وما انت بهذه العمى عن ضلالتهم اذ تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون وتورن منكرنا بنا ينيد تارزغاريان كيلغومرايان توتنيا بكسان دشنويني كبنيشان كان ايما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 لاوازی نوتفە و بێ چو منداڵی شیرەخۆر، پاشان دوای لاوازی بەهێزی کردوون، بوون بەلاو، لە دوای بەهێزکردنان لاوازی و پیری بۆدانان، خوا هەرچی بێت دروستتی دەکاتوه هەر ئەوە زانای بەدەسەڵات كذلك كَانُوا يُؤْفَكُونَ ولو روجي قيامت هل تاوان باران سوين دخون لدنيا دا يال تنها ساتي ماونة ولدنيا دا هربوين أوان لدنيا دا دران لراستي وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وكسان كزانياري وِإِيمَانِيًا بيدرا ووتيان سوين بخوا براستي اول برزخدا ببي برياري نسلاوي خوا تاروجي زندوبون وماونتوا إنزا امروجي زندوبون ويا فَيَوْمَ إِذِ الَّآَيَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبَطِنُونَ سوين بخوا براستي هنو ما نتوبو خلشي لم قرآن دا لهمو زورن مونو باسيك انزا براستي اگر نشاني چيانبو بیني ضل نيابا او, أو ببروايان دلين اي وهر ناراست بطلا ام سحره كذلك يطبع الله على طلب الذين لا يعلمون فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون زدام بخود ابغرا be guman balayni khwaraasta ba awani be bawran la ayni lad nadanu